قالوا أولمتك تأتيكم رتلكم بالبينات قالوا فلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لنصروا تلالا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين محذرتهم ولهم اللحنة ولهم سنب الداع ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني ال الأزاب فََّ وَضَ حق وَ بالذ بك وَتَّق بِحَمد وَّكَ بعَشي وَبك إنِ الذي ن ي بغير سلطان أتاهم في قذورهم لله كذر ما هم في باره فاستعذ بالله إنه هو لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم وما يستوي الأعمى والبطير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المثير قليلا ما تتركيا